ثمانية وعشرون استمع إلى الجمل وأعدها ثم أجري حوارا مع أصدقائك في الصف هل هذا جوراب؟ نعم هذا جورب هل هذا قميص؟ لا هذا معطف